وانو اذن الثباث الله يزرع ايد شكيم وبعليه خالص اهل مولى رحمين مدن قول علومين سامخ نظليم عزير قليم حيوة قيوم لون وطاح اهل رحم حنون اهل رخباهم ورفخا سبامات نوتر خاز اللو علوفين نوتع ونفشع وحطع ونكا ينكا للشوبين اهل رخباهم للشوبين الشوخين <تصفيق> بان حياتك وشخروين وانا بعث صورات وانا بلعله مصيل بمفليحة تولو له عيد وانا خطوة انزولو تا وانا مشيع وانزولو تا هكو رابل خلق رأو وانا بصوره على اليرأو ويسمى الليرا حميم كل ما علىحته لن نعين وربما يقدم Start يا خان وخوص و Chill كل ما علىحته لن نعين آمن جمعون آمن من عها الناس جمعون الجميع j ä السwiet صان לכל האחוז והאחוז מהאחוזים חיים טובים וכל للموتان، لطفوك، لفميم، لفناس، لفريء، لكل عام، لكم الآهباء، آهبت الشام، وآهبت برياس، وعذرت الشام، لكل عام، وكل حضب الشام شاء الله. يا قومي يا حضاء، سبوا لها السوحات، كل كل عمي إسرائيل كل عمي إسرائيل ببريئوز لكلهم عمي إسرائيل هم قوة أحد ونشامه أحد أكل شباركم مبكش مئتامين شنه هي موحادين عمي إسرائيل هم موحادين يا ابا الماشياء يا ابا الماشياء